وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب عالت رسلهم في الله شك فاطِع السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 يَتَجَرَّعُوهُ وَلَا يَكَادُ يُصِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِن وَرَاءِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ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 ودارسون اللَّهِ جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا ان كنا لكم تبعا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا أَمْ صبرنا ما لنا من محيص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 وسخر لكم الشمس والطمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتوه وإن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 Oh, wow. man.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 سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكره وعند الله مكره وإن كان مكره لتزول منه الجبال ألا تحسبن الله مخلف وعده أرسله إن الله عزيز فدن الأرض غير الْأَرْضَ الأرض الْأَرْضِ وبرزون وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقْفَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ الْهَمَمِ قِطْرَانٌ وَتَغْشَاهُ إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أنما هو إله واحد وليذك وألوه